بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ان فتحنا لك فتحا مبينا ليوفره لك الله ما تقدم من َ بكَ وَما تَأَفرَرَ وَيوتٍَّ يََّتَهُ عَلَكَ وَيهذكَ صِراطم مستَقيمهِ وَةَم الله ن تَقدَدذمَنذ بكَ وَراتَ رّرَ وَيوتٍ م يمَّتَهُ غريكَ وَيهكَ صراطم مْتفما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 وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجري من تحت الأنهار قالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ليدحل المؤمنين والمؤمنات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله ان من بالله ظن استو ويعذب والمشركين والمشركات الظنجين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَأَاهُمْ وَعَذَّبَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تُؤِّنُ بالِلهِ وَرَسُولِهِ وَتُزِرُوه وَتوِّرُوه وَتُسَبِّوه بكْرَةَ وَأَصلََأُِلور